وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُهَا فَيُحْقِرُكُمْ وَتَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَبْوَارَكُمْ هَأَ أنْتُم هَٰؤُلَاءِ 117. ومن تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا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 وَاذْهَبِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ۚ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ظَنَّ السُّوءَ عَلَيْهِمْ دائرة السوء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 إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إنا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 119. يقول لك مِنَ من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في 117. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا 118. بل كان الله بما تعملون خبيرا 119. بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى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 111. وقال للكافرين سعيرا 112. ولله ملك السماوات والأرض 113. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما 117. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مَغَانِمَ مغانم لتأخذواها ذرونا نتبعكم 118. يريدون أن يبدلوا كلام الله قل كلا لن تتبعونا 119. كذلكم قال الله من قبل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 111. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا 112. وإن تتعلوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما 113. ليس وَلَا الأعمى حرج ولا وَلَا الأعرج حرج ولا على المريض حرج